قال باب الشواك الشواك بكسر السين اسم للعود الذي يتشوك به وللفعل الذي هو دلق الأسنان بالعود أو نحوه لتذهب الصفرة والأوساة وليطهر السم ويحصل السواب مناسبة ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها فهو أحد أبواب كتاب الطهارة المتقدم وفيه من الفوائد ما يفوت الحص من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة وردت عدة أحاديث تبين فضل السواك منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف والذي يهمنا هنا الصحيح دون الضعيف ففيه ما يغني عن الضعيف ومنهم حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك ومعلوم أن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لا يكثر من طلب شيء ولا يتابع الحس عليه إلا لعظيم فضله ونفعه قال الحافظ أكثرت عليكم أي بالغت في تكرير طلبه منكم أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه وقال ابن التيل معناه أكثرت عليكم وحقيق أن أفعل المسألة تستحق أن أكرر القول وأنبه أكثر من مرة وكذا معناه أكثرت عليكم وحقيق أن أفعل وحقيق أن تطيعوا يعني المسألة ليست بالأمر الهين حتى تذكر مرة وتنسى أو تذكر ولا يلتفت إليها ولا يهتم بها حقيق ان افعل اي اكسر من اراد النصوص الوارده في فضل الشواذ او تمديحكم على ضرورة استعماله ونحوه ذا وحقيق ان تطيعوا كون اكثرت عليكم فيه ف هذا يستحق منكم الايه الاهتمام والطاع ها وعن الدعباس رضي الله عنهما قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم وده طبعا يوضح معنى قوله المتقدم أكثرت عليكم في السواك قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى قشينا أن ينزل عليه فيه أي قرآن نعم رواه طيالصي وأحمد وأبو يعلى قال ابن البر وفضل السواك مجتمع عليه لاختلاف فيه وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا في قوله تعالى وإذ بثلا إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله عز وجل بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمضمض والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأذفار وحلق العانة والخسان ونسف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء رواه الحاكم والبيهق به جيد قول المصنك والسواك اسم للعود الذي يتسوك به هل هو نوع معين؟ ام يتسوك بكل خشن يزيل الصفرة والقلح ونحو ذلك ذهب جمهور العلماء الى تفضيل عود الاراك على غيره وهو المشهور باسم السواك عود الاراك لما رواه احمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يجتبي سواكا من الاراك وكان دقيق الساقين الحديث وخالف الحنفية فقالوا لا فرق بين الاراق والعرجون والزيتون يعني النخيل او الزيتون ساق او قطعة خشب من النخيل او من الزيتون تقوم مقام الاراق ودليل الاستياك بالعرجون او النخيل ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله فصلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري أي على صدرها وكانت إحداما تعوذه بدعاء إذا مريض فذهبت أعوذ فرفع رأسه إلى السماء وقال الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ومر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده جريبة رفبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفطها فدفعتها إليه فاستن بها الحديث وسوف يذكر المصنف رقم 19 بالأقض مقارب محل الشاب إيه أنه تسوك بهذه الجريدة وأما السواك بالزيتون على ما ذهب إليه الحنابلة فورب فيه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه مرفوعا نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة الحديث ولكنه ضعيف لأن في إثنابه محمد بن محصل قال ابن معين كذاب فالحديث موضور نعمة السواك الزيتون طيب يبقى الوارد عندنا الآن عود الأراك والنخي هل يتعين السواك بهذا أو ذات قال النووي رحمه الله وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه كذا قال أصحابنا الشافعية واتفقوا عليه وقال العراقي أصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرق والخشبة ونحوها ويتفرع عن هذه المسألة مسألة التسوك بالإصبع هل يتسوك بالإصبع أم لا يعني واحد ليس معه شواء يكفي إنه يتسوك بسببتي مثلا ويجزئ أم لا المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا تسوك بالإصبع والخرق لا يصيب السنة مطلقا وقيل يصيب السنة مطلقا وهو قول بعض المالكية ووجه في مذهب الشافعية وقول في مذهب الحنابلة وقيل إن لم يقدر على عود عدارات أو عرجون أصابت سنة وإلا فلا يعني اعتبروها حالة إيه حالة ضرورة وهو مذهب الحنتية وعليه أكثر المالكية وقيل يجدع إن كان خشنا أي الإصبع يعني كانت خشنا وكان الإصبع من يد غيره طبعا هذا يعني وإن كان إصبعه وإن كان إصبعه هو لم يحصل به السنة وهذا اختاره النووي رحمه الله تعالى قالوا لا يتسوك بالاصبع قالوا ان الاصبع لا تسمى سواكا ولا هي في معناه والشرع لم يرد بالتسوك بالاصابع والتسوك تارة يكون للنظافة وتارة لتحصيل السنة ولو كان الفم نظيفا كالتسوك للصلاة وعند الوضوء فلا تحصل السنة بامر لم يرد به الشرع ومن قال بجواز الافتياج بالاصبع استدلت بأحاديث وردت بهذا المعنى لكن لا يصح منها شيء لا يصح في التسوك بالإصبع حديث وعليه فالأصل الوقوف مع النص لا في يما إذا أردنا إيه ها اتباع السن وتحصيل الثواب أيضا مما يتعلق بهذه المسألة طيب استعمال الفرشاة والمعجون وده طبعا الوقت أصبح أشهر وأكثر لا شك ان السواك افضل من معجون الاسنان بكل حال اذ انه خفيف الحمل سهل الاستعمال يفعل في كل وقت وفي كل مكان واذا كان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ان جانب التطهير موجود باستعمال الفرشاه والمعبور ولا لا أو يعني السواك مضحرة للفم فمسألة التطهير هذه حاصلة بالفرشهوة المعبود فيحصل به السنة من هذا الجانب لكن فعله تعبدا عند الصلاة مثلا ولو كان الفم نظيفا لا يحصل إلا بالسواك لأنه المنصوص عليه وكثير من الباحثين يذكرون أسبابا عديدة لتفصيل السواك على المعدون من الناحية الطبية قالوا لأنه يحتوي على مواد عديدة مفيدة لا توجد في أي معجون أو منظف أسنان ثم إن الياف السواك أفضل من شعيرات الفرشاه وتعتبر مثالية لعدة أسباب ليس هذا محل ذكرها ولكن إذا نظرنا إلى المسألة على أنها مرضاه للرب تبارك وتعالى فلا تحصل إلا بما يعرف في اللغة وفي العرف بأنه سواك والفرشاه ليست كذلك هذا فيما يتعلق بالجزئية الأولى قال الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه وطبعا لازم يكون متفق عليه لكن جاء في بعض النسك وهذا طبعا خطأ فاحش لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة حد معانا دي النسخة لا مع أكترك أو لا إيه لا طبعا هذا خطأ يعني ليس هذا اللفظ في الصحيحين ولا في أحدهما والذي اتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة وإنما جمع بين الوضوء والصلاة أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به مرفوع اللي هو اللغض اللي ذكرته لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة هذا تفرد به أبو معشر واسمه نجيح وهو سيء الحظ وده اخرجه الطيرصي فليس في الكتب الستة ولا حتى الكتب التسعة لكن الحديث موجود في احكام الاحكام لابن دقيق العيد بالنص المتفق عليه عند كل صلاة وقال المنذري هذا لفظ مسلم عند كل صلاة ده لفظ مين مسلم لكن لفظ البخاري مع كل صلاة وهو كذلك يعني هما اتفق على مضمون الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواة مع أو عند كل صلاة مع دراب ضمين البخاري عند كل صلاة دراب ضمين مسلم رحم الله تعالى الجميل قال المعنى الإجمالي من كمال نصح النبي صلى الله وسلم ومحبته الخير لأمته ورغبته أن يليجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة الحفهم على التسوك فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا كاد يلزم أمته به عند كل صلاة أو فهو سسلم لما علم, لما علم من كثرة ثوائد السواء وأثر منفعته عاجلا وآجلا كاد يلزم أمته به عند كل صلاة ولكن لكمال شفقته ورحمته خاف أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به فيأسموا فامتنع من فرضه عليهم خوفا واشتاقا ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب السواك وفضله الذي بلغ به درجة الواجبات في السواك ثانيا تأكد مشروعية السواك عند كل أو عند الوضوء والصلاة قال ابن دقيق العيد السر السر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 لما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن إن شاء الله طبعا من أكل الثوم أو البصل أو القراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم وسيأتي إن شاء الله أيضا مسألة تتعلق بالملك من كلام علي رضي الله تعالى عنه قال فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك أنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به كمال شفقة النفس سلم بأمته وخوفه عليهم أن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة وأخيرا أن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذه قاعدة عمومية نافعة جدا فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به فيحصل عليهم فساد كبير بطرق الواجبات الشرعية انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى ونبدأ بفائدة أصولية لم يتعرض لها الشارح وهي جديرة بالاعتبار فقد استذل بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة والمنتفي لاجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب يعني لو كان الأمر يفيد الاستحباب ما كان هناك داعي أن يقول لا أمرتهم أو لو لا ولهذا قال الشفع رحمه الله فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم به أو لم يشق يبا هنا بنقول أن الأمر يفيد الوجود ويؤكده أيضا ان في رواية ابن لفرطت عليهم السواد لولا أن أشق على أمتي لفرطت عليهم السواد إذن هنا بنقول بأن الأمر يفيد الوجوب إلا بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب وإلى القول بعدم الوجوب صار أكثر أهل العلم بل ادعى بعضهم فيه الإجماع لكن حكي عن إسحاق ابن رهويه عليه رحمة الله قال هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته يعني لم يقف عند حد الوجوب بل الشرطية الشرطية نعم أي. يبقى هنا أشد من الوجوب وقال داود الظاهري هو واجب لكن ليس شرطا وطبعا نفارق بين الواجب والشرط إيه؟ أن الشرط ها يا راجل حرام عليك الشرف داخل العباده نفسها الشرف يبطل العمل بتركه إلا لعذر نعم اما الواجب فيصح العمل بدونه مع الاف إلا إذا تعمد تركه في العبادات على خلاف بين الاصوليين في هذه الجزئين لكن رجح ابن حزب خلافا لشيخه داود الظاهري مذهب الشافعية والحنابلة واختيار بعض الحنفية أن السواكة سنة عند الصلاة مطلقا فرضا كانت او نفلا وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم وسواء كان الفم متغيرا أم لا وهذا طبعا الذي يدل عليه مطلق الحديث مع كل صلاة أو عند كل صلاة وقيل السواك من سنن الوضوء لا من سنن الصلاة ليه ها؟ لا هم آلهم ان الوضوء من الصلاة يعتبر مقدمة للصلاة فاذا استنى او تسوك في الوضوء والوضوء من اعمال الصلاة يبقى كأنه تسوك للصلاة فلا داعي لاعادة تسوك مرة ثانية وقال الأوزاع أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والضهر وكانوا يستحبونه مع كل وضوء وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاةين وأما من قال بالوجوب طبعا أحد إخواننا هنا أرسل ورقاء سؤالا قال ذكر الحافظ في حديث أبي هريرة في باب السواكهم الجمعة وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين. أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت النبي ولو كان للنبي لما النفس ما معنى ذلك وأريد التفصيل أنا فصلت ولا لا ويقول هنا فيه دليل على أن الأمر للوجود من وجهين أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت النبي سواء على أدنى الأقول إيه مستحب باتفاق العلماء طيب لو كان الامر يفيد الند يبقى هل هنا معنى لقوله لولا كذا لكان كذا ها يبقى هنا اللي تنفى الوجوب وليس الند نعم ولو كان للند بلا مجازة النف ليه لان احنا قلنا لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره طيب ايه اللي موجود الوقت انتفى الوجوب وبقي الايه وبقي الندى او الاستحباب نعم قال طبعا اللي قالوا بالوجوب لألا يقل مثلا هذا قول شاذب أو غيره استدل بحديث ابي شعيد الفدري رضي الله عنه مرفوعا وصل يوم الجمعة وصل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب فقوله على كل محتلم أي بالغ يعني ظاهره الوجوب لأن على منصيغ الوجوب كأنه قال واجب على كل محتلم وأجيب بأن الدليل أخص من المدلول لأن مسألة متعلقة بإيه؟ بيوم الجمعة فأنتم تقولون بوجوبه لكل صلاة والحديث ان سلم الاستدلال به فهو خاص بيوم الجمعة ولو سلمنا أن الحديث ظاهره الوجوب في الغسل والسواك فهذا الظاهر ليس صريحا فلا يقدم على الصريح وهو قول سسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه قال أمرنا بالسواك طبعا الأمر يفيد الوجوب وقال القائل هو علي إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويبنوا فلا يزال يستمع ويبنوا حتى يضع فاه على فيه يوضع الملك أو الملك بقى الملك فاه على فم القارئ فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك رواه البيهقي بإثناد جيد عن علي لأنه روية مرفوعا ولا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه التدئية اللي أشرت إليها قلت إنه يأتي من حكمة مشروعية السواك مسألك الملك هذه طبعا وزه الاستدلال قوله أمرنا والأمر يفيد الوجوب ويقال نعم لولا الصارف وهو قوله وسلم في حديث الباب لولا أن أشق على أمتي واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا عليكم بالسواك فإنه مصيبة للفم مرضاة للرب وزياده عليكم بالسواك شاذ تفرض بها ابن لهيعة وعلى فرض ثبوتها فنقول عليكم نوع من التاكيد لثبوت الصارف من الوجوب الى الاستحباب كذلك الشيخ الناس اللي يقول قوله من اكل ثوما او بصلا إلى اخره فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بن آدم لا هو الملائكة يمكن أن تبتعد عنه في البيت لكن كيف تبتعد عن جاره الذي يصل إلى جواله في المسجد إذ أحرم جاره هذا القرب وهذا الخير لقرب الملائكة منه طبعا إذن قالوا يستحب عند الوضوء لا عند الصلاة قالوا لأنه إذا استاكل الصلاة ربما يخرج منه دم وهو نجف بالإجماع وطبعا بالإجماع دي يعني كما أن خروجه ناقض للوبوء ورده ابن عبدين بقوله وطبعا ولكن العلماء رحمهم الله تعالى ما كانوا ينتصرون لمذهب ولا غيره لعبدين حنف آخر ولكن هو ينتصر للدليل فرد قول الحنفية قال هذا التعليل عليل فقد رد بأن ذاك أمر متوهم مع أنه لمن يتابر عليه لا يدمى يعني ده مسألة متوهما ممكن استعمال السواك نزل دم واللي يحافظ على استعمال السواك ما بينزلش دم ولا غيره قلت والمقدمتان المذكورتان فيهما نظر فحكاية الإجماع غير صحيحة وكون الدم ناقض لبضوء ليس هو الراجح بل المرجوع وحتى على القول بأنه ناقض فإن الدم الخارج يسير عرفاً وهم حدوه بالفاحش قال الحافظ في الفتح واستدل بقوله كل صلاة على استحبابه للفرائض والنوافل ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها يعني أمرتهم بالصلاة عند كل أو أمرتهم بالسواك مع كل صلاة يبقى الصلاة وتوابعها والصلاة التي ليست لها توابع كصلاة مثلا العيد أو صلاة الجنازة أو نحو ذلك كصلاة العيد وهذا اختيار أبو شام أو أبي شام أو وهذا اختاره أبو شام رحمه الله ويتأيد بقوله صلى الله في حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند أحمد لا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضأون أي الصلاة التي يتوضأون لها وله أي لأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلغ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسوات فسوى بينهما وكما أن الوضوء لا يندب للراسبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلا فكذلك السوات يعني كأنه بيقول طالما إنه تطهر وتسوك لهذه الصلاة فلا داعي انه يتسوك مرة ثانية لنفس الصلاة الا ان يطول الفاصل بين الوضوء والصلاة ويمكن ان يفرق بينهما بان الوضوء اشق من السواك انه قال ايه لامرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك هنا فارق ان الوضوء اشق من استعمال السواك ويؤيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاء طبعا ده اسناده صحيح ولكنه مختصر وغالبا ما بيكون في خلل في الاختصار لان اصل الحديث في الصحيحين ان النبي صلى صلى ركعتين ثم ذهب ثنام حتى نفخ ثم قام فاستنى وصلى ركعتين اخريين وهكذا يبقى حصل نوع من تخلل النوم للصلاة ومعلوم أن النبي سلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه باستواك يبقى ده كان لأجل الصلاة أن لأجل النوم اللي حصل قبل الصلاة هذا محتمل وهذا محتمل ولذلك قال لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم وأصل الحديث في مسلم مبينا أيضا وقال الصمعان ومعلوم أن المراد به أي بالسواك تطهير الفم للصلاة فالشرعية لها فإذا فعله عند الوضوء فقد فعله للصلاة فلا يشرع له بعد الوضوء فعله إن كان قد فعله قبله نعم لو لم يفعله قبل الوضوء أو صلى بطهارة سابقة هل يشرع له الظاهر شرعيته له لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكر الحديث السابق يعني في رصة الكلام في هذا إيه؟ إنه إذا توضأ واستنى أو تسوك في وضوئه واتصلت صلاته بوضوئه فلا داعي للتسوك مرة ثانية للصلاة لأن الوضوء هنا هيعتبر من جملة الصلاه يبقى قولوا لامرهم بالصلاه مع كل صلاه أو عند كل صلاه داخل فيها الايه داخل فيها الوضوء وهو قد استنى قبل الوضوء طيب لو انه بقي على طهارته هذه حتى دخل وقت صلاه اخرى وهيصلي يبقى عند اذن يستنى لهذه الايه الصلاه لانه طال الفصل بين الوضوء والصلاه التي سيصليها بهذا الايه الوضوء طيب لو قلنا بأن السواك مشروع مع الوضوء فأين يكون أو متى يكون أو محل السواك من الوضوء هل قبل أن يبدأ في الوضوء ولا مع المضمضة اختلف العلماء في ذلك فقيل عند المضمضة وهو مذهب الجمهور وقيل قبل الوضوء وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية واستدل الجمهور برواية لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء والمعية تقتضي المصاحبة. المصاحبة لأن من تسوك بعد غسل الكثير وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء وليس قبله واستدل الآخرون برواية عند كل وضوء والعندية لا تقتضي المصاحبة كما في السواك عند كل صلاة فمعلوم قطعا أنه لم يرد المصاحبة بل قبل الصلاة فالوضوء كذلك والظاهر والله تعالى أعلم أن الروايتين تفسر إحداهما الأخرى فالعندية لا تعارض المعية هنا والتسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء فالأولى أن يكون تسوكه قبل المضمضة لأن السواك إذا نظف الأسنان ثم جاءت بعده المضمضة ومج الماء يكون قد سقط كل أدن اختلعه الشواك من الأسنان واللثة فالمناسب والأرجح هنا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى بقيت بعض الفوائد نتركها اللقاء المطبل ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله طبق النبس أخلم اللي قال كده مفتاح الصلاة والطهور اللي بقول ليه من كذا عران ولا كده بعد امشي والصلاه في صلاه مع كل ركعتين الصلاه الضحى او كده مع كل ركعتين لا انا قلت ايه قلت ان صلى لما صلى ركعه ها يعني استنى ايوه تخللها نوم فاذا تخللها نوم عندك فاستنى اذا قمت من النوم لا. لكن مع كل صلاه عشان كل ركعتين صلاه لا كل صلاه مش تحدد لكنها هي صلاه واحدة لعمرتهم بالسواك مع كل صلاه اسمها صلاه الضحى صلاه الظهر صلاه العيد صلاه الجنازه هي ايه هي صلاه فيكفي لو تعددت الركعات المسمى العام لهذه الركعات ايه صلاه كذا فيكفي تشوف واحد قبلها يا صلاه مستقله ترى الصلاه مستقله الا إذا جمعها مع الصلاه التي استاك لها رسول قال اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه فهب ان هو نوى مثلا تحيه المسجد والاستخاره وتسوك لتحيه المسجد خلاص لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالشور شفع قال ايه لو كان الأمر للوجوب لا امرهم شق عليهم او لم يشق عليهم واضح كده انما هو ايه رفع الأمر اللي يتحقق معه المشقة ايه اللي يتحقق معه المشقة الامر الملزم ولا الامر اللي فيه اختيار وسعة يا راجل يعني انا الان لو قلت لك انشئت صلي ركعتين قبل المغرب وانشئت فلا تصلي ده اسهل وانقول لك لابد تصلي ركعتين قبل المغرب ها الالزام يبقى هنا بنقول لما رفع الالزام لعلة المشقة علم ان الامر للايه للوجوب او للان الزام هو الالزام بمعنى الوجوب وضحت لا مش اول حاجه لا اصل انت الوقت بتتكلمه ممكن واحد مثلا يتسوك وبعد فتره يبدا يتوضى ممكن يفصل بينهم ولا ما يفصلش ممكن يفصل زي واحد مثلا بيستعمل معجون وفرش مثلا نستعلم أن نعبوه له الفرشة في مكانه وبعد ذلك يتوضى غسل في المسجد لكن نحن نتكلم الآن نبترض أنه استوكف يعني غسل كفيه ثلاثة الأفضل أنه بعد ما يستوكف يجعل السوات قبل المضمضة مباشرة لأن السوات لتنظيف الإيدين أو لتنظيف الفم؟ تنظيف الفم تب ليه يفصل بين تنظيف الفم واستعمال السوات بشئ آخر اللي هو غسل اليدين يبقى الاصل ان يستعمله مع المضمر او الاولى يعني الاولى مع المضمر